أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحقة وما أدراك ما كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية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 لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتة واحدة في يوم إذ وقعت الواقع وشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ارجائها والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها <سؤال> <سؤال> <سؤال> إني ظننت أني ملاق الحسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية كتابه بيمينه فيقولها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق الحسابي فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية, قطوفها دانية كلوا واشربوا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم كلوا وشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخاليات اللهم اجعلنا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ فيقول هؤم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق الحساب فهو في عيشة راضية في جنة عالية أطوفها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 ثم في سلسنة ذرعها سبعون ذراع فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم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 بعض الأقوال، لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنّه لتذكرة للمتقين، وإن 119. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين 110. وإنه لحسرة على الكافرين 111. وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم